وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قُرُونٍ اشَدُّوا مِنْهُمْ, أشد منهم بِقُوَّةٍ فَنَكَدُوا فِي الْبِلَادِ هَيِّنًا مِمَّا حِيسَ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَ السَّمْعَ وَهُ وَشَهِيدٌ وَلَقَدْ خَلَقُنَا سَمَواتٌ يَعْلُو Aصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الرروب ومن الليل فسبح وَاذْفَرْسُجُودُ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ مَنَادِ مِن يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن إِذَا مِتُّ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ يَوْمَ تُقَلُّ الْأَرْضُ عَنْ ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون كِلْ فِي الْقُرآنِ مَنْ ذوى فالحاملات وقرا فالجاريات نسرا فالمقسمات أمرا واقف توائي